الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد برنوتك انك تكلي برنكي ستي ايماني وافرك ستي اما طول برني تقفان ربي تمنو لما افان ربما يسات تمنو صدق فان غوستما يسات تمنو في اقرفان مقوتا في صفات عيسى ببريدا كباجني تيامونو جنني دبني في دين دي رح وان توتا افرانكن قرانا فيه حديثا الله لربي وجه وبتان كو براجرا كوابو بيدي فربو نجو يوسف حديثا را رسول ربي نجدتي جوري فيدان ربي اسجراجدان ذا فنان سامي جريتي قوم المنما قلبين يوقاف اغره يوكا لگه في جين ني تجار اگر رکو ني تکسما وان تو ني غرغد ربك ينون فان تلل اگر رکو ني جيرين ربك نارتن قديجت اقليم فيا عبد يولانتي ميانتي نمنيو حجت مل هجت ومما بجدى كسمي في دكي تناهو اكنومن من عماما عمامو ديتي ادمتيكو ووما بجدى كنك اومي الله حمقفا تناف ربي جراتا اجتي تمنتيكو ربي تي امنون بو اعمال قبا تقف قلبي النما تطمانينا نمركتراها غبرچي ربتنا جرجچايو بيگه قلبي بيسارها قوت لما با من دائسا قجيلن ادا با ايسا سودتن سدفا غبرچي ربي ايسا كفداتسن يو غبري سد كانسا قل فو امجيو اتانسي اركان ايمانك هي ساملايكات يامنو الجن ملائكان عالما فَبُونَ مَرَّاجِهُ لِسَانُ سُنِي نُرَرَّأُ مَمَت رَبِّنْ هِنْدَنِي وَرَبُّ دَّغِيدَن هُجَّتَ, هجت. مَلَائِكَةٌ مال لَّرَأُ مَمْتِي يوجِرَامِ مَلَائِكَةٌ نُرَرَّأُ نْتِ إِفَأِرَ الَّذِي مِنَّا بُرْدَدَ أُكِرَأُ مَن جِنِّن إِبِدَّرَأُ مَمْت, إبد ممت. وَأَنْتِ بِرَأَامُو بِنْ بي بَيْلَدُونِ أَدَّأَ, أدأ بشان الرؤمه من يجتو ملائكه امنون وان توت هدوف كيستي امتا توقفن ملائكه نجرني جنني امنون من ملائكه نجرتو يارني كفر ربي بدات ربي وان قرانته دباتي ديكا واربي يلفال السوتا تجتو لما فاء مقهه ايساني كبينو دي امنو فكينيا ميكائيل جبريل اسرافيل مالك ملك الموت منكر نكير كنن كقرانه تنودو بك حادث تنودو دي امنو يجتو مقون ملائكه غارين كانن ملائكه جده كايسادهو ينجرو فكينيا فازرايل فك فا قرانا حديثا كيف استدلى ازرائيل كاد ينجروا ملك الموت الموت الذي وكل ما دبني توي اثنا جه الموت من صنات ازرائيل ازرائيل يجون وروا اسرائيل يوتا تجد مل خازن الجنة مكان السربواني خيدو انجرو خازن مالك خازن الجنه جتاه هو يروه حديثه غرو مقوته كنين يو اسرائيليون متهمان ان كيجيف فين الله يدو قوم سنون كتابك انت, انت كيسال لو ديو صدق فان امور الملائكه امنو كيف ستي امه وجيء ملائكة ثني كبينو اامنو دي بووم سو جيتو فكين يا جبريل وحييتي مددميه ميكائيل روبتي مددميه الصرافيل ترنبا ابو هوت مددميه خازن يبددا اي جوتي مددمه جيتو اكثم ملائكه برولني جران كولي قد ديني دكي هسه ذكر ربي برباده يو حلقه ارغتن تهاني اڬيت كنا طُفْتِ مسجد حلقان كيستدا بتو ملائكان اتشتايت لكن ان ارغمت بالي جات كنا فجت تشطي مسجد حلق ذكر يقبو ملائكان نرتبو تجدي اماني بو اومسي ربي عيسى ذكروا قباجتو رسولتو يا اكثران مسجد مسجد الحرام مسجد مدينة وقف الى التامتي مسجد مهديه شوفوا المسجدات مالجنن ربين الانى ار ربنا بي عيسى رت مسجد مجيد قدى مسجد قدى بعد رتقه جتا ادم با همت سلا ربكم كانه رسول رب العالمين ملائكه تني Altum malaikota sadihi jibriili mi faayili fi israili sadii kana ke jibriili wali gartti jibril caala malaikaati akkasuma kuji isaanii ka benu itti anun barbaatti saada malaikoni ibaada rabbibbi qwanni Rasuuli rabbibbi salلهu عليهhi wassallam akkke jehan. سامين تيت كطات كطات يتثاميني جران كوبا افري بككايا نن ارغان ملائكان كون فيو دغودا كون دابتير دي بدارا كوروقو اغودا كون ربين دكرا طوافوا كجرا ملائككم الطرقاتم طفغيا ملائككم الطرقاتم قد بيت المعمر بقيه طوافوا جتي ملائكتكم تنكسا نما تسبيحا ودجرا نما سجودا ودجرا اكو مفجودا قدتي تاك غفر ربي سوميرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم حق ملائكتكم الطرقاتم يكون يوت بيرا بيان ابتدئ بهذا بويا قيامات جيران با ان ربنا الان عباده ملائكه ويتنتمون جدا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ملائكه عبادة, عباده ربي راحقون بافته رامبونج كونوا ملائكه ربك كين كين نباتنجتو من كين نباتا ان منام نباتا ملائكه نباتان عباده ربي كانه ملائكه الر أكفى غفرت ذوني لمسدودا بوججه أكفى غفرت ذوني لمروتو ابو توي ويتذركو الرؤل جدو انه ما هو سبحانك ما عبدناك حق عبادتك تجليت يا ربي حق عباداتك يبون الناس ينكببر بج سبحان الله ربك ين عبادا علما نمت تجاهن كم تملائكات تلهاجان كم جرو وانت كن في ذه المناما وطقتك تقجر ارجفي في صوره ملائكان هجن غغين سجود ربي قولنيك غافر بزار امي الرايو اتي اقول انا يا ربي حقتي بونري هيك يقول ربينا الان يا ايها الناس الفقراء الى الله اس الهيه يا ربي اقسم ملائكارا نمجحنم ايغوتيو جرا اقسم نمجحنم هرك سيدمون توجرا ملائكان هدود ملائكام كما تربعاتما نقتو تك تك قبتي نقتو كما تربعاتما فكثت هركني بجاك يا ما في دنجتو ملائكه قالوا قباجت الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسلا اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يريد رببي قرانا في سكت جبريل عليه السلام قال هذ قبا رسول ربي ارغني جرني قالته قرصل ربي يا جبريل في ارغو برباده فيك ترت جنانين ان دتن لالته جين وإتجبريل كولت غدي با سي رسول ربي ني گدبا رسول ربي اچي اول كاني دين كيفتاني جبريل اكي جدم كولا لما قف غدي سي با سي برجيد كولا دبجها تابا جبريل كانف اد جبريل ربي بقالت بيدجلو نمني يرتونتني متا ربي تاداب ديرى كان ملائكان وما بود داجك وارب عيسان اوميل سبحان الله وما بغوددا عيسان موديدين ملائكه رانما ارشي ربي باتين ابتونتو يرا ملك الموت كون غدنا عيسى الرا ودر ربي سحيا من دنياتنا حكمتان كان قبلكم انا ملائكني وما عيساني بغوددا جيتو كانوا يوجهونهم بونن يبقى رب ارا لا يستكبرون عن عبادتي ولا يفتخرون بونن ده ربك انك في الحال متعرف سفان ملائكه واحد دو درسيتنا بسرعه في التبجانه